ولمَّا رجعُوا سائلاً قومه رضان أسفًا قال قال بس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم والقلل واحوا خد برقص يخيني استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأن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 إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب واخذ الألواح, أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين ورن ربهم يرهبون. واختار موسى قلنا موسى معين رجلا رجل اليمين قاتنا فلما أخذتم رجفة قال رب لو شئت لقتوم قال رب لو شئت لقتوم من قبل وعياء أتونكنا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء تضل بها من تشاء اقوتهدي تشاء انت ولينا انت وليا فاغفر لنا ورحمنا وأنت تغي الظلم We're